أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَ فَأَتِيهِمْ مَغْذَابٌ ضَعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضَعْفٌ وَلَكِلَّا تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فما أَعْلَمُ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُ الْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَتُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَايِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ 119. حتى يرجى الجمل في سم القياط 110. وكذلك نجذي المجرمين 111. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك الظالمين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 عملون